والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ولهم أجرا كريما يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعون ورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم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 فَلَرْجِعُ وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُونَ رَأْفًا فَضُرَبَ بَيْنَهُمْ بِسُورِ الَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرُّحْمَةُ بَاطِنُهُ فِيهِ الرُّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ينادونهم ألمنكم معكم قالوا بلا ولكنكم فتنتم ألفسكم وتربصتم وارتبتون ولكنكم فتنتم ألفسكم وتربصتم وارتبتون وغردتكم الأمانة حتى جاء أم الله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 فمثل غيف أعجب الكفار نباته ثم يهنج فتراه مصفرا ثم يكون حقاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغنور